وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شرابه وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ يَكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيًّا فَتَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيًّا فَتَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَآثِرَ لِتَسْتَغُوا مِنْ فضله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 إِنَ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذَرُ وَاجِرَةٌ وَإِذْرَ أَخْرَى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 وإلى اللَّهِ নই